Легли на قبل أن أبدأ في المحاضرات اللي هي مفررة حتى المحاضر رقم 19 ماذا يوم خير الإخوة اللي تتابوها أعيزها عشان يتصورها حد يتعاقب بها ويتصورها الإخواننا إن شاء الله هذا أولا وثانيا إن شاء الله بالنسبة لمحاضرات إحنا وقلصنا المحاضرات أو يعني قصرناها على محاضرتين في الأسبوع نظرا لبعض الظروف الصحية نسع الله تبارك تعالى لكم وإننا ولكم السلام اللهم أمون المحاضرة اللي هي هنا في عبدين كل يوم ثلاثة والمحاضرة الأخرى سنبدأ بها دورة علمية في مسجد قريب من البيت إلى حد ما عشان إرهاق السفر هذه المحاضرة لمن يرغب من الطلاب اللي كانوا بيسعون الى ان يتعلموا في دورة علمية هي ليست قراءة لكتاب كما نفعل هنا ولكن هي دورة علمية مركزة فيها عناصر محددة لمن اراد ان يتعرف على قضية معتقد اهل السنة والجماعة في توحيد الاسماء والصفات توحيد الشرع والقدر او توحيط موقفية القضاء والقدر والقضاء الإيمان بحيث نطالب علمها يحضر وحيبقى مهيئ للدراسة بصورة منهجية علمية تتناسب مع المستوى اللي أعلى من الكلية يعني ننصح بها الدعاء ننصح بها إخواننا في الراغبين في تعلم العقيبة بشكل جدي وهي انا أراها يعني إن شاء الله شيء طيب والإخوة القائمون على هذه الدورة يعني أبدو كامل الاستعداد في حضور الإخوة وتهيئة المحاضرات وتصويرها إلى غير ذلك المحاضرة سوف تكون إن شاء الله زوجل في عين شمس الغربية جنب محاقة المتر وباشرته يعني مجد مجد الصحابة ستكون يوم الاثنين من كل سبوع بين المغرب والعشفاء فمن رغب في أن يدرس وأن يتعلم يأتي بدفتره ويتهيأ للدرس وإن شاء الله إذا يدرد بنك سبحانه يوثق فيها وتستمر حتى نفترض فيها إن شاء الله أن يكون مديرتها 6 شهور تقريبا أو أكثر من ذلك أو يعني على حسب المتيسر وعلى حسب جديدها نعم اتداء من الاثنين القادم نعم اثنين القادم مسجد الصحابة في عين شمس بجوار المحطس متر عشاء بين المغرب والعشاء لبعض العشاء إلى استكمال العناصر المطلوبة في المحاضرات أما باقي المحاضرات احنا اعتذرنا نظرا للإرهاق اللي الواحد لا يستطيع أنه هو يواصل فيه يعني نبدأ عندي برضو قبل مبدأ لا أما حساباته ما فيش الطاقة صراحة إذا أحيانا بفقه سبحانه وتعالى لعلنا مواقف في عبد الله في بعض الاتوانات الكثيرة في شرش العقيدة الطحوية وأيضا في بعضها في رسالة ثانية اثنين وقال ثلاثة واثنين ثلاثة واثنين بس ثلاثة ثابت دي Feliat aquí, eh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آخر ما وقفنا عنده ونحن نتحدث عن القواعد الجامعة والخاكم النافعة بشكل السلامي التينية وهو يبين معتقد أهل السنة والجماعة هم السلف الصالح في قبيعة الصفات ودقائق المسائل في قبيعة الصفات فوسط في القاعدة الأولى إن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات وبالنسل وأن النسل لا يكون كمالا إلا إذا تضمن مقابلا فالنسل يتضمن المقابل وآخر ما وقفنا عنده هو قوله وإذا تعملت ذلك وإذا تعملت ذلك وجدت ويقصد بذلك الكلام عن القاعدة الأولى وجد كل نفس لا يستلجم ثبوتا هو مما لم يصف الله نفسه نفسه أي نفس لا يتضمن إثباتا ربنا سبحانه وتعالى لا يصف نفسه به وطبعا مشألة النفس الذي لا يتضمن إثباتا ضرب له أمثلة كثيرة ولذا يعني أغلب الكلام كله بينصب حول النسل الذي لا يستلجم ثبوتا او لا يتضمن إثباكا فالذين لا يخصونه إلا بالسلوب لن يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا المقصود يقول لك ربنا ما وش كذا ما وش كذا ما كذا ما كذا ما كذا النفي المتواصل ده احنا ضربنا امثلة عن نفي اللي بيتضمن النقاب لا تدريبه الأبطاء لكمال إحاطته ولا يظلم ربك أحدا لكمال إيه عبده ده كلام معقول قادر أسهمه أي واحد عاقل لما يسمع هذا النفي عن رب العزة والجلال يسهم المقابل عاقل أي كمال الدد كمال المقابل لكن النفي الذي لا يتضمن شيئا بيبقى على عدة أشياء إما نفي وجود لشيء ومثلا ليس بحي نقول ليس بحي يبقى نقصد المقابل يبقى ميت يقول لك ولا ميت الأولي يقول لك نفي وجود واصف بالعدم وهذا لا يليق طب لم يقول لك هو موجود فاقول لا مش موجود هو حي لا مش حي فاقول لك لا هو حي ولا غير حي دي مش يبقى وصف عدم الوجود دا وصف بحاجة ما ايه؟ الممتنعات الممتنعات الشيء اللي هو يمتنع وجوده يعني أنزو موجود يا مش موجود فاتقول له لا هو موجود وهو موجود موجود في نفس الوقت دا يبقى اسمه آآ مش نص دا لا دا ممتنع عاصلا هو دا الشب وده شيء لا يمكن لإنسان يتصوره إلا في ذنه فقط لكن ماروش حقيقة في الواقع يعني ما قدرش أقول مثلا الفغان ده هوت حي ومش حي ما هو حي يا ما هوش حي إن ما كانش حي يبقى وصفته بالعدم واش برضه؟ إن كان حي يبقى له وجود ما هوش حي يبقى وصفته بإيه؟ بالعدم لأن ضد الحياة بالعدم وصفته مش موجود معدود لكن تقول لي هو موجود ومعظوم في نفس الوقت هذا الكلام لا يأقد لأن أغلب النفي كله الذي يحاول الفلاتفة والمتكلمون والمخالفون للسلف الصالح أن يصفوا ربهم به هو من هذا القبيل عبارة عن نفي بشيء معظوم يصف ربنا بالمعظومات أو يصف ربنا سبحانه تعالى بالموقفات أو يصف ربنا سبحانه تعالى بالمتناقضات باللي بتكلم عن الشيخ الثانية تيمية فيما سيأتي من كلام إن سمعناه يقول وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إن الله لا يتكلم لا يتكلم بوصفه بالنقص يبوصفه بالمنقصات لإن الكمال في إن يتكلم ولا ما يتكلمش قل يقول الكمال في إن رب يتكلم الكلام وصف كمال في حق الله عز وجل حتى رب نسحة تعالى لما عاب على عباد العدي عاب عليهم في أول معاب أن العز لا يكلمهم أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا لما لو اتخذ قوم موسى من بعض من فليهم عزلا جسدا له هو أول عز عاد والحق صلى الله عليه وسلم على هؤلاء أن العز لا يتكلم لأنه مش ممكن يكون إله لا يتكلم هو موصوب بعض الكلام فلما تقول لا يتكلم بأن توصلت بكمل ولا بنقص ها فالمعتزله وقفوا ربهم بالنطق ولا بالكمال قول يا طيب اما يكون في واحد بيصف ربنا سبحانه وتعالى انه بيتكلم وكلام في اذدع ما يكون اما يقول إن انزلناه قرانا عربيا يبقى ده في كمان قران معن لكن لما تقول لا يتكلم يبقى ده لما تقول ان هو بيتكلم لكن لا يتكلم بصوت يسمع وإنما يتكلم من خلال إحاءات أو اشارات أو معاني إفهمها المتلقي هل ده كمال ولا نقص قولي يا أخوان نقص يعني في واحد أخرى لا يستطيع الكلام ويشير إشارات فبرضو هذا وصلت النقص وهذا مذهب الأشعرية سواء كان مذهب المعتدلة في نفي الكلام أو مذهب الأشعرية في نفي الحرق والصوت عن الله تبارك وتعالى إن رب الله يتكلم بكلام يسمع هذا كله نقص. اقول لك لا تكلم ولا يرى لا يرى برضه وصف المنقوصات وصف الايه بالمنقوصات أو ليس فوق العالم يبقى معنى ذلك ان هو في داخل العالم انت برضه وصفت بالنقص في كوني ليس فوق العالم لان الكمال في ان يكون فوق وليس الكمال في ان يكون ايه تحت هو الكمال كده ما اقول لك واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما عاد على الكفار أو على الإنسان في قضية هوانه قال ثم ربضناه أسفل السافلين فمعروف أن أسفل السافلين به مش مجح يا ولا ثمات ده فيه نقص فالأصل أن يكون الإنسان فعله وليس في نقص يعني الجامس أطوان في قوله وهو يتبّح ربه زعمل منه أن الله حل في كل مكان يقول من الفرق بين الأعلى وبين الأسفل فبدل أن أقول سبحان ربيه الأعلى أول سبحان ربيه الأسفل فكان يسبق الله في سجوده بسبحان ربيه الأسفل يفعل ذلك لما يصنع ذلك إلى قوة كل مكان إيه اللي فرده من أعلى وبين أسفل طبعا هذا وقف لله تبارك وتعالى بالنقص ولا بسمال ويسمون ذلك توحيد أي توحيد هذا ونستنى لما يجيك شيء وما تمسكه وانا استنى يا مولانا انا طيب ربنا تبارك وكعالى لما قال سبح اسم ربك الايه الاعلى قال يقالوها فيه سجود يقوم بإثباث الكمال لله من خلال العلو تتوصف العلو ربنا يمدح بالإثباث ولا بالنفي اللي يتضمن المعطف بالإثباث لكن النفي اللي يتضمن الكمال هذا وصف رب العزة والزلاف فالله تبارك وكعالى موصوف بالإثباث والنفي المتضمن للإثبات ولذلك احنا بنقول في معتقد آل السنة والجماعة بطرأة تاني يثبت ما أثبته الله لإيه سواء جاء, جاء في سياق إثبات أو سياق نفي لأن سياق النفي بحق ذاته برضو إثبات إثبات للصفة المقابلة هذا مذهب للخلف الصالح بخلاف لك لا رب الله تعالى ما نوفى لسبع صفات بك تابو البال عدم نقر نقر ينفون عن الله تبارك وتعالى الكمال تحت مسمى إن هو بيعفع إلى وهذا من ضلال السعي فالذين ضل السعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحصلون إيه صنح حسن إيه لك أنا والله إيه لك أنا مش عايد أسبب رب لك ماتعك لكن هو هذا ضلال هو غير مقصود لكن هذا ضلال وإحنا بقول عشان نبه النصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وأعجب لك يا أخوانا إن هذا العلم من أشرف العلوم يعني قد يظن بعض الناس يقول لك إن الكلام الكثير في الصفات لا يبنى عليه عمل وإن الكلام الكثير في, في, في الأسماء والصفات هذا الكلام يعني لا يؤدي إلى سلوك وعمل نقول هذا لا يفهم دين الله تبارك وتعالى حقيقة دي. لأن أصر الدين كل مبني على ذكر الله وعلى المعارض مطيف وذكر الله تبارك وتعالى انت بتقول سبحان الله سبحان رب القديم ما يكونها الانسان سبحان الله سبحان رب ترب العزه عمره قومه تمجد عن ايه سبحان الله سبحان الله انه لله عن ماذا تنزهه عن النقص يبقى عايز يقول سبحان الله عايز يقول سبحان و و عن نقص هو كده يبقى ازاي فأقول سبحان الله بس سبحان الله معناها تنزيل فكيف يقول سبحان الله في دبر كل صلاة وهو في المقابل ينفي عن الله أصف الكمال شاهدين فنقول يا خنة لو فهم عقيدة حيثم يعنيه ويقول سبحان الله معاني العظم والكمال لرب العزة والجلال سبحان الله دايماً يحاولوا تكتروا من ذكر الله بالتشريح إن من أعظم الدرجات والحسنات اللي يعني لما الواحد يجي تأمن مثلا في ختام الصلاة في أنه سبحان الله الحمد لله والله أكبر تجد أن المعاني اللي بتذكر بعض الصلاة لها رتباطات عاتبة جدا بالنسبة لدارس العقيد سبحان الله فيها كمال وتنزيل لأن تقول أنت فاهم العقيدة صحيحة تشعر بمعنى الكلمة وتحمد الله أيضا وتقول الحمد لله دي مرتبطة بموضوع القضاء والقدر الحمد لله في المسؤول تلك وابد كده إن إذا ربنا وثقك إلى طاعة يبا ينبغي أن ترد القضاء في طاعتك إلى ربك وتحمد الله أن وثقك إلى طاعتك ساكرين دي يا خمي؟ لأياك نعبد وإياك إيه؟ فقولك الحمد لله أن أعانم ووثقني إلى عبادته فأتممتها فالفضل يعود إليكم والله أكبر هو المعبود بحق اللي كل أوصف الكمال أكبر من كل شيء يتعلق بالإنسان إلا غيره ذلك غير يكون معاني الذكر فمعاني الذكر كلها توفيد سيد واحد يقول لك لا المسألة هاي هو دفهم التوشيد من أول أساس بل قررت إن توشيد الأسمع والسفات هو الباعث للخشية من الله تباره وتعالى كما قال إنما يخشى الله من عباده إيه والعلماء أم تعرف الله تباره وتعالى حق معرفته فيه, فيه لك لا لا يتكلم ولا يرى وليس فوق العالم ولم يستوي على عرشه وبعض كل صلاة سبحان الله سبحان الله سبحان الله أنت بتنزه ربا عن النقص تقصفه بالنقص وتقول أنا ونزيه أنت تنقص بنفسك ده بالنسبه للي بيقولوا ايه بيصفوا الله بالمنقوصات اللي بيصفوا الله بالمنقوصات اللي بيقول لا يتكلم ولا يرى وليس فوق العالم ولم يستو على العرش يبقى لغايه هنا وصف الايه ها ثبت وصف الله من قبل المتكلمين بالمنقوصات وصف الله بالمنقوصات عند المتكلمين فقط كلمه عندنا متكلمين طيب تعالى باب لبعضها ويقولون participar ليس بداخل عالم ولا خارج ولا مباين العالم ولا مجانب له ها؟ محايف او مجانب هو الأخ الكاتب هنا كتب مجانب النسخة الليوجاء نسخة لتطاعة سوريا يتطاعة الاخition الشام دي هو بداخل العالم ولا خارجين يعني ايه ليس بداخل العالم ولا خارجين ربنا سبحانه وتعالى لما الإمام أحمد بن حنبل كان ينظر الجامعة حجم الاثنين يتقول أنه هو فوق العرش بحيث أنه يكون فوق العالم يتقول أنه هو داخل العرش أو تقول أن العالم في داخل الحق سبحانه وتعالى أو في خارج الحق ما هو ما بيش حاجة سمكينة إما أن المخلوقات في داخله أو هو في داخل المخلوقات تعالى الله عن ذلك فهين أقول لك هو له داخل وله خالف طب و نعرف إزاي أما يقول هو موجود ولا ندري أين خلي بالكم نطقي يقول لك دي عبارة لا شعرية يقول له داخل ولا خالف يقول لك ربنا استخدامه تعالى موجود ولا ندري أين هو إيه اللي حيضرنا يعني لما نقول ربنا هو موجود وخلاص هو في المعرض له داخل ولا خالف اللي زي كده ما وجود لأن لو واحد أراد لو فرضنا من رئيس من الرؤساء أو ملك من الملوك واحد دي يسأله هو بيحتاجه ونأس يقولك لا واحد سألني عن رئيس من الرؤساء ولا ملك من الملوك كلها لكلام جماعة اللي هم الأشعرية ونقل هذا الكلام كان منهم كتاب حق الله على العباد وحق العباد على الله أذكر وأنا برد على البحث يعملناه يما كنا كل اللي هو في ترحيز كتب الشيخ وماذا يضيرنا لو كنا لأننا نؤمن بالله وبوجوده المتيقن ولا ندر اين هو وهل لو سأل نساء عن رئيس من الرؤساء اين هو فقل هو موجود لكن لا يدر اين هو يكون جوابي بلا في وجود الرئيس اخبرك ازاي شوفوا اخبرنا يعني هذا الكلام زي المتهمية بنقصه كده براحة الكلام ده هوت ما هوش معقول ابدا لسبب لاني مش ممكن يكون واحد موجود ومعزول عن الناس خار انا تلك المرة بلتعامي زي الشعة في في المهدي في الامام محمد بن حتى عشكا يقول لك دا دا دا جكلنا موجود قول لك الامام الغايد موجود تنفرضوها لعيز دي ابي الامام الغايد دي ويقول لك فيه بي أبضل. هو مين دا حاجات متعرفوها سنة لا كده ذات لامة واش مضبوط طب خلينا بقى هل ممكن لانسان ان يستغني عن ربه فبدأ هما بدربوا مثلا بقياس التمثيل مش بقياس الأولى لأن هم دايما سبب الضلال عند المخالفين أنهم يستخدمون في حق الله قياس الأولى ولا قياس التمثيل قولي يا شباب قياس التمثيل فقولك لو سأل الإنسان عن رئيسه الرؤساء طيب يا إبرو بقى عزيزة بالرزة يعني رئيس ومحدش يعرف يشوفه ده أكثر حاجة ان وسائل الاعلام بتاخد اكثر من حوالي 90 او 65% فيما يخص الحكم والسياسة وما يتعلق بالله ليه ليه ان الناس لا تستغني عن وجود حاكمين لها مش ممكن لازم يعرفوا راحتين وجيه منين و... بل الفطرة والواقع بقول ايه بصف وسائل الاعلام في كل مكان في العالم تجد ان اغلب وسائل الاعلام بتسخر لكي يعرف الناس سياسة الامر العام ما حدش يستطيع ان هو يمكن هذا انما تقول له واحد عايز يقابله ولا وزير محتاج يقابل الملك ولا الرئيس اخبرك ازاي دور عليك المكان الفلاني ملقاش دور عليك المكان الفلاني ملقاش دور عليك كل صمت في العالم ملقاش يبقى دا موجود ولا معدوم قولي اخوان معدوم ما ليش وجود صح ولا لا يبقى اذا لا يمكن على الاطلاق ان نقول بأن الله موجود ولا ندر اينه ده كل العباد تتوده إليه كل العباد تتوكل عليه فإلى من يلزؤون ربنا سبحانه تعالى قال أمن أم يجيب المضطرة إذا دعاه فالإنسان إذا أعرض أن يتوده إلى الله إنت نفسك بسطراتك تطلب العلوم فتقول لي لا هو موجود ولا نعلم, نعلم أين هو لا ده مشكلة كلك ما تعلمش لانك ما بتشوفش وانا بتتابع مش معناه ان الناس اللي قاعده بتطرح الاخبار كل شويه مش عارفه مكانه وده برده حاجه بنندوب نشاه يقول لك لما تيجي ترد على واحد يقول لك هو موجود زي ما نقول الرئيس موجود وما, هو. وما نعرفش هو فين انت ما تعرفش هو فين بس غرضك في يعرف صح ولا لا غرضك يعرف اني بتابع وافتح القران وبيسال وبقرا ويقرا قران الله تبارك وتعالى الرحمن وعارف ايه استوى انما تيجي لا كل ما يعرفوش اي حاجه عن اي حاجة. لا ده مشكله كلام يعني اذا كان ده في حق البشر احنا بقى نستخدم القياس بقياس ايه أول. الاولى مش بقياس التمثيل ولا بقياس الشوء طيب وليس بداخل عالم ولا خارجي ولا مبين العالم ولا مجال كمك مبين و... و... ومجال ربنا سبحانه تعالى فوق عرفي مبين لخلقه مبين يعني ايه ظاهر فوقها منفصل عنها وكلمة منفصل عنها كلمة حتى لفظ المنفصل بيه فيه نظر لكن احنا بيقول على اساس اللي بيسموها ايه ان ربنا سبحانه وتعالى مباين بيستخدم لفظ المباين والمباين وط وان كان هنا في, في التركيب اللغوي مباين هنا هو ويقول عليها اسم لكن مش من الاسماء الحديث الاسم اللي من الاسماء خصنا في وصف الابانة لله تبارك وتعالى عن خلقه اللي هو المبين من بانة وابانة ويعلمنا ان الله هو الحق لأيه المبين ابانة الحق لغيره وبانة بنفسه فوق خلقه فالله عز وجل مباين لخلقه فوق عرشه كما اخبر يعني ليس بداخل العالم ولا يحيط بهذا العالم بل هو فوق العرش كما اخبر فليس فوق العرش الا الله معدته هي مخلوق بعد العرش فيش الله سبحانه وتعالى ولذلك عقيلة قال السنة لك ايه نؤمن ان الله عز جل عال على عرشه بائن من خلقه لا شيء من ذاتي في خلقي ولا خلقه في شيء من ذاتي بيعبارة زيهم احد اسمعها كتير في كتب السلف الصالح نؤمن بان الله ايه عال على عرشه بائن من خلقه لا شيء من ذاته في خلقي ولا خلقه في شيء من ذاته ده معنى الرحمن على العرص السوي أن ربنا سبحانه وتعالى فوق عرصه كما أخبر ولا ندري كيف سؤالك في كلام ده أنت بتتكلم عن أجسام وعن أشياء متحيزة وعن أشياء مجسدة أنت بتتكلم أنت على حسب إنسان جالس على العرش جاي في ذهنك كلي أننا نحن نتكلم عن الخالق الذي ما رأيناه وما رأينا له مثيل فقول لك ولا مبين العلم ولا مجانب له كلمة مجانب زي محايف ان يعني ينين او شمال او فوق او تحت لك ولا محايف او رب على فوق عرشي في العلو بالنسبة لخلقي هذه الصفات يمكن ان يوصف بها المعدوم المعنى المجانب وليست هي صفه مستلزمه وجود اه ولاث هي صفه مستلزمه صفه وجود يعني لما تقول لي ليس بداخل العالم ولا خارجه ده نفي ولا اثبات ها نفي ولا تضمن الاثبات احنا نقول مثلا في قول لاك الله تعالى ولازم ربك احد تضمن ايه العقل طب لما يقول لا هو بداخل العالم ولا خارجه ده نفي مش إيه اللي يتضمنه عدم محر أو أشياء ممتنعة ما درست تتصوره مفيش لا كمال يا سبب لما قولكم أيهما أفضل اللي بقول لا يتكلم ولا يرأ واللي بقول ليس بداخل العالم ولا خارجه ها قولي يخل وهو واحد بقول اثنين زي بعض ده من وده هم شرعه بعض هو الودي تاني اللي بيلفي النقل اللي اللي بينك الـ الـ الـ الكمال ويسبيره بالمنقصات أفضل حالا ممن يسبيره بالممتنعات والمعظمات كده برضي يا خنة لأنه هو دلوقتي ما تقول لي هو ليس فوق العالم فممكن أفهم المقابل أنه هو تحت أخي بألك إزاي إنما أنا بتقول لا داخل ولا خارج ما حصلني شيء خاص يعني إنسا أرطاق صعبية كل أنواع اللي إيه بالتكتير إنما الأرانية يعني صرقت لي المجانب اللي لاستفق واسببت مقابل معين المقابل اللي أثبت نقص لكن أحسن حالا من المعدوم اللي قل داخل ولا إيه ولا فاتل ولهذا قال محمود ابن سباك تكي. ده امير من الأمراء امير الدولة الغزنوية هو ما تقريبا والله أعلم سنة 121 هجرية من معاصرين للدولة العباسية وربنا سعى تعالى فتح على يديه في بلاد المشرق لكن كان عالم في العقيدة فكان ينظر الجهمية لأن المذهب الأشعري انتشرت في البلاد بلاد المشرق في خرسان وفي الهند وباكستان ولا ذا حتى الآن المذهب الناتوريدي مذهب الكلام كان في الأرض هو مذهب المعقلة ومذهب الجامل صفوان فكان دايما فيه مشاكل بسبب هذه القبيلة دايما مذهب الأشحر هنا في مصر وفي بلاد الشاف فكان يخطب هؤلاء يقول لهم ايه. إيه اللي يقولوا ربنا سبحان الله داخل العالم ولا فارجي ولا شيء من هذا القبيل يقول لهم ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبيته هو بين المعدوم يعني قولي الفرق بأنك تقول لي ان رب الله صحيح و تعالى هو موجود ولا غير موجود ولا في العالم ولا خارج العالم وبين الشيء المعدوم قل لي اين الفرق بين رب الله صحيح و تعالى معدوم ولسه الموجود وهذا السلام معباله وإنسان على الإطلاق الحياة الكل يؤمن بوجود الله يا بقى تعالى بواقعه وفتراته فالله يشك ما حاجه يدر يشك في وجود خالق الكون انما لما توقف توصيب الأوصاب ديه تقول لك ترقل كده بين المعدوم وبين ايه وبين اللي انت توجده وتبعي هذه الأوصار وتقول هي أوصار كمالي العز وجل أبدا ما في وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ده كلال شخص يمتيني بيقول إيه؟ وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل متابعين يا كوني ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال إيه المدح الكمال فينه وبتنمش ولا ينزل بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقصات أو المعدمات وإحنا قلناها فهذه الصفات منها ما لا يتصد به إلا المعدوم ومنها ما لا يتصد به إلا الجمادات والناقص لا يتكلم ده وصف إيه الكامل ولا المنقوص المنقوص لما تقول الله هو بينجل ولا بنجلش أخي بألك التابع بأقولك حتى بالنسبة للمنقوص أما يكون حي وأخرص يبقى في وصف نفس طيب والجمادات ما ندرسهم مثلا العمود العمود ما نتكلمش فاهم يعني العمود ما نتكلمش لان لا يقوم به محل كلام لكن ممكن نقول انت بتسمع كلام من العمود حد بيسمع كلام العمود حد بيسمع كلام العمود وان كان شو مصور يرد ان شاء الله عز وجل ان ينطق الجماد زي ما ورد عن النبي عليه في الحديث الصحيح الصحيح في مقابله اليهود تقاتلون لنصفة صلاتون عليهم حتى يقول الشذر والحذر يا مسلم خلف يهود تعالى فاقتلوا حتى الزماد ينصقه الله سبحانه وتعالى ويتكلم بالوضع النبي يحقق قول الله سبحانه وتعالى وإن من سيء إلا يسبحه بحمد ولكن لا تفقون تسبيحه تزبد وتسبح بكيفية تلق بها يعلمها ربها ولا نعلمها نحن نعم فمن قال لا هو مبين العالم ولا مدخر العالم صار بمنزله من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره لان معروف من الشيء اما يقوم بنفسه أو يقوم بايه عارفين يعني ايه يقوم بنفسه أو يقوم بغيره يعني هو مش محتاج لغيره وحياته مستقل بها يعني زي ربنا سبحانه وتعالى بالنسبه بنفسه لانه الغني في لا يفتقروا الى احد من خلقي واحنا قد يكون فيه قيام بالنفس الى حد ما يليق بنا انت لك والله انا مش مستكفج انا عندي الخيط كلمة عندي الخيط يعني انا قائم بالنفس اش هستكف بس هذا ليس عن اطلاق اه انما الامر هنا ايه زي باقي الصفاء انا بسمع لتنسمع مطلق ولا مقيد مقيد بشوف مقيد ثلاثين اربعين كيلو خلاص اشوف شامعة بعد كده ما شوش حاجة فبالك ازاي? فسمع انا محضور. لكن السمع المطلق لله دبارة تعالى والسمع المطلق هو الذي يسمع كل الاشياء بلاستثناء. ويسمع السر الوقت. فهذا لله القيام بالنفس على الاطلاق يبقى مين? القيام بالنفس على الفقييد يبقى وصف البشر. طب القيام بالغير القيام بالغير ان انا ما اقدرش استغنى عن فلان زي الطفل الرضيع يقدر يستغنى عن والدته ابدا لا يقوم بنفسه يعني رخته روحه يعمل كل متطلباته الشخصيه بنفسه ما يقدرش ليه مفتقر الى غيره فهذا في قيام بالنفس وقيام بالغير اذا كان هذا في البشر يبقى لرب البشر من باب اولى ربنا سبحانه على قائم بنفسه لا يفتقر الى اي غيره فلما يكون قائم بنفسه بدا وصف كمان ولا مع كمال في المخلوق كمال يبقى في الخالق من باب ايه اول فلما تقول لي بقى لا هو وقائم بنفسي ولا هو وقائم بغيري له نقص ولا كمال فيبقى في الحالة دية متناقضات ما فهمش فيها اي شيء فإن وطف الله بهذا برضو ده من ضمن النقص يقول الشيخ السلام ثم قال له بين العالم ولا مدخل العالم فهو المنزل من قال له هو بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدد ولا متقدم على العالم ولا مقارن العالم ده برضو كلام كل من ده بالتناقض وهو نقص ها؟ ولا هو متقدم على العالم اللي هو اسم الله الاول يعني في الدلالة ان ربا يسرع تعالى قبل كل شيء ولكن ازاي؟ ولا مقام للعالم على اساس انه هو حادث فالحادث اللي هو المخلوق المتصل في الوجود في فسلسولي نعم ومن قال انه ليس بحيب ولا سميع ولا بسول هي بس فقرتين لشيخ الامتينية اا يعني كلام الشيخ الامتينية لازم نرى وغير كده كمان الحلوة في ان احنا نصبر على ان احنا نفهم الكلام يعني. لان انا يكفيني إننا أفهم القعدة إن ربنا سبحانه تعالى موصوف بالإثبات والنفي النفي المجمل والإثبات المفاصل والنفي يتضمن كمال المقابل كمال لكن لما واحد يجي يقول لك أنا درست رسالة تجمورية أنت حترق في كل هل قرأ إلى أشياء اللي إحنا عادينا نقول فيها وصبرين عليها بقالنا فترة ومع شيخ السيدة تيمية ومتحمل كلام شيخ السيدة تيمية على إن على الأقل مستوى الحاضرين لما يفهموا كلام الشيخ الإسلام في كل كلمة مستواهم قد يعني ارتقى إلى أن يقرأ مثل هذا الكلام في باقي كتب الشيخ للسامة الثانية إنما لو أخذنا بس جامع المشايخ بيعملون ياخذوا القدر اللي يقدر يستوعبه الشخص العادي وخلاص والباقي يقول الله صعب يا شيخ أصبحنا الكلام ده لو يعمل كل حاجة نعم لدأ فياكيد حيضيع الوقت أبدا ليس بضيع الوقت وما في كلمة تستوعبها في هذه الرسالة إلا وستتعود عليك بالنفع بل تفتح آفاق الفكر وتوسع مدارك العقل في أن تتعامل مع الآخرين وتعطي الشخص القدر على أن يتسلم بحكمة عندما يعني يتعامل مع معقف أو شيء من هذا القبيل ولجال فوصبروا عليه لو أنتم شايفين أنه هنأخذ بس القشور ماشي أنا عمد استعداد وعطيحوني أول <تصفيق> نعم يعني ما تفتغربوش وأنا أرى الحمد لله أن في إخبال طيب والإخوة ما زالوا يحرصونا على الفضور والمتابعة وإن كنت يعني جال بخاطري قبل ذلك أن صعب أن يصبر أحد من طلبة العلم على مثل هذا الكلام وأنه ممكن كافير منه ومقول لك نعم على علم على مزاج نحن سبك من الشيخ والدكتور محمود والكلام بتاعه لكن الحمد لله أرى حرفاً وربنا يبارك في الحاضرين وأتمنى أن نستمر على ذلك حتى ننهي الرسالة التدمرية بالشكل المناسب نعم على طول هذا الواحد يقول لو أنا قمت هذا الرسالة وقرأتها أستطيع أن أقرأ في كتب شيخ الإسلام نقول نعم فيما يتعلق لباب الصفات باب القضاء والقبر كل ما كتبه شيخ الإسلام تستطيع ان تقره وتستطيع ان تحسن في غيرها ما في غيره يعني في المنطق لا المتايمية في المنطق عايزه حكاية تانية كتاب نقد المنطق المتايمية لا عايز مستوى ثماني اعلى من اللي احنا في دلوقتي تقدر تقرى كلام المتايمية في التصوف هو بيرد على الصوفي لان كل الكلام بيدور حوالي هذه القضايا يعني كثير من كتب شهر الاسلام تقرأ فيها وانت يعني تشعر بالسعادة انك استوعبت كلامهم لأن نحيانا راح يجيب يقرأ فليه كلام صعب يقول لك يا أخي أنا لا يشبع بماذا بس وبعدين يقول لك إيه؟ العقيدة صعبة العقيدة هي ايه صعبة. هي ابدا مش صعبة ولا حاجة هي الصعوبة ان شيخ السلام الثانية واجه في عصره قناة استخدموا هذه الصراحة فماذا يسمع يسيبهم يقول لك لا انا ما لزميش اتكلم بالكلام بتاعكم ايه ولا انه هو يدابل هؤلاء حتى يبين الحق بدليله وتشعر أنك في كل كلمة ما زلت على منهج السلف وعلى طريقتها ده اللي يجلد كلام شهر السلام مهما قررت له تشعر بأنك متمثب بالحق وعلى عقيدة في أهل السنة والجماعة ليه؟ لأنه هو بيرد بكل واحد إلى طريق الصواق نرجع لكلام شهر السلام ومن قال انه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لجمه ان يكون ايه ميتا اصم اعمى ابكر اش كده برضو ان هو المكانش متكلم يبقى, يبقى ايه المكانش حي يبقى ميت والمكانش سميع يبقى اصم والمكانش بصير يبقى اعمى والمكانش متكلم يبقى ابكر طبعا ممكن يكون غلطنا هو طبعا فيه رسالة تدموية منها نسخ كثيرة جدا جدا لكن النسخة اللي قدامي محققة على كثير من الأصول لكن أيام كان نحن نصلح العبارات لأنهم يبالغوا في أسعار النسخة المحققة هذه لأن هذا الكتاب مقرر على الطلاب المملكة وفي بعض دول الخليج في المستوى الثاني او في سنة ربعة النص التاني من سنة ربعة كتابة مقرر عليه فده اصعب حاجة موجودة هناك عند الصلبة في السعودية اللي برتشلة في الاخر في الاخر سنة على ان مستوى الطالب يستطيع ان يستعب هذه الاشياء فبيدرسوا وانا اعلم جيدا ان احنا كنا بمدرس الكلام ده ان احنا اول الناس وكنتان يعني ما لزمتش الصلبة في ده يعني بنا نقعد معهم على قدم المنصف فيه لكن أنا أعلم أن كثير من إخواني اللي بدارسوا المادة وكانوا بدارسوا المادة يقول هذه الأشياء ويقول لك للطلبة إيه يا أولاد بيش داخل المقرر مش هتمتحنوا فيه خلط ويعدوه فالطالب المشتهد المتفوق اللي يرغب أنه هو يعني يصل إلى الكمال إلى حد ما في تحصيل العلم عايز زيارة كل حد فيواجه مشكلة كبيرة جدا فتكفر الشروحات والشرحات برضو مش موضحة لان هذا الكلام ما ينفعش فيه شرح مكتوب عايز تبسيط الى اقصى درجة تترة الامثلة ودربي الامثلة في الشخص اللي قدامك يستوعب ايه الكلام ويبقى متابع ولذلك الرسالة التدمرية هي مقياس بمن اه قراءها كلمة كلمة وحرصا خفا ان هذا الشخص فعلا اه يجاز في انه درس رسالة التدمرية حقا والواحد تتابعه بمعين ان الشخص دي في مستواه العلمي في باب الأسماء والصفات طيب إلى حد كبير نرجع لموضوع فإن قال العمى عدم البصر المقالب هو المخالف يعني من المتكلمين عدم البصر عما من شئه أن يقبل البصر وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقله أعمى ولا بصير هو عايز به نفي المتناقضات على الليلة كبيرة تعالى يعني ما قلت أنه هو بصير ولا هو أعمى يلفكرين على بعض لا موجود ولا غير ايه موجود يلفكر اتنين فاحنا نقول اذا كان موجود يبقى ما موجود اذا كان مش موجود يبقى ايه موجود اذا كان حي يبقى مش ميت واذا كان ميت يبقى ايه حي ما هو نفس النقيض كده يقول لك عايز انت الاتنين انت ايه الاثنين اقول لا هو حي ولا هو ميت فالسلام ده المسانية يقول لهم لا إذا ما, ما كانش حال يبقى ميت إذا كان سميع يبقى معنا كده اللي موجودش أنكر أخي بلاك إزاي وهكذا في التنقل فقولك لا العمى بمثي عمى من شأنه أن يقبل البصر إحنا ما نقول الإنسان من شأنه أن يقبل البصر خليكم إياه يقبل البصر ويقبل العمى بش لاجم يقصف إزاي أحد الحلقتين ما قدرتش أقول التنقل في حق مين؟ قليس بقول لك انا ممكن اقوله حق زي ما العمود لو قال بيشوف ولا ما يشوفش انت دلوقتي هتفرق من تشبيه بايه بحي ناقص الى جماد متناقض وبعدين ثاني قالوا استنوا بقى خلينا نتكلم بصراحه الكلام اللي بتقولوه ده مش واقع هذا الاصطلاح ايه صلاحته مو انتوا بتقلبوا ده مش واقع ده السرح انتم متلفون وإن فما يوصف بعدم الحياة والسمى والبطر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والفرس والعجل اللي بقى عدم يعني ما حرارش اتكلم خط اخذ بالك ازاي او عدم الاصطاع هو هيقول كده بعد شوية انت ايه اللي بتصفحها هتلاقي جلس الكلام وإلا فيما ينطق بعدم الحياة وسم البصر يبقى, يبقى الفكر عكسي شوفوا برده يا اخوانا إن انما هتقولي لا في حاجه تبقى موجوده ومش موجوده وحي ومش حي الكلام ده مش في الواقع اصلا اللي بتقلبوا وبتطلعوا لنا ما انزل الله بيها من س وكان حتى معقوله كل انسان لان لما اجي اقول لواحد تعالى راجل كده ماشي مش سامع له تعالى انت بتسمع ولا مش لا انت مش لا يا بقى لا ولا تسمعك ولا تزدق <تصفيق> اقول لي <أطلع. تصفيق> يا الله سلامت يا بكتور اخطب لك ازاي شخص ايه انت ايه الحكاية بالزبط لو انا خطبت واحد من العقدات بميس لهذا المكلام هيصنفنا علي اني مجنون شب ازاي يبقى اذا هذا ليس له واقع دا كلام بيسترع عليه هؤلاء المتكلمون على اساس يلبسه على العامة أما يجيب كلام صعب من عمي يفهمه لك بس ده العقيدة حدا صعبة والناش دول تعلم علماء هؤلاء محققون دول يفهم أسول الدين انت تطلع مين انت عشان تتكلم في العقيدة خلاص ايزا هو يفرد عليك رأيه وما عن طريق ان يأتي بهذه الاشياء المتناقرة ويزعم العامة ان هذا عين بحر واتع وكتير ودوء اهوار ونظام زي القرامة بالضبط وزي الصوفية الغلاف وزي الباطنية والشيعة بيوصلنا هنا الى تعاورهم ان هناك اشياء انت مش قدها اخبارك ازاي انا هشكر مرة من المرات احنا بنقيس الدكتوراه فكان الاستاذ المناقش بيقول لي فخد الناس كده من عربي هو بتناقش في في الكتاب بتاع المعجم الصوفي في الكتاب الصوفيه الاصول القرانيه في المصطلح الصوفي على طريقه الاصطلاحات اللي بتجيلي فانا مسكت الطريقه اللي هي زي فالمصطلحات دي انا فكرت ايه ان كل حاجه لازم تبقى انما الكلام اللي جاي من فوهه الوجود وكلام ابن عربي فالكلام يكشف عيوب وعور ابن عربي فالشيخ عايز يوحي الي في المناقشه يقول لي انت بقول لي نفس الكلام انت اد ابن عربي, عربي ده زي الحوت ياخدك وجره في عمق البحر وما يطلعكش خالص تتكلم ازاي قلت له هو اللي حوته حتي واخبر طبعا احنا في المناقشه بنبقى اوقات دبل قوي <تصفيق> حتى لو هتأخذ على المال ما تستطيع نفسه ليه تقعيتها ويقولها خوان ما بتشتخد رسالة بتحكم فيه وده ورضو من ضمن العيوب اللي موجودة في الرسائل العلمية اللي هي مسألك ان معديدش رسالة علمية العلم هو اللي بيخصل والطالب يناقش بفرية والاستاذ يقتنع به كطارب والله هاده من الأشياء اللي بغضتني كن الواحد يستمر في الدراسة في الجامعة ان الأمور هناك سشعر كان الأستاذ معاك أستاذ أحيانا والله دي أشعر الطالب كأن الأستاذ طاغوت والله هذا الإحتاج ده أنا أحسيه سنب ده مش أستاذ ده ينزمك بأشياء المفروض ينزمك الله في جميع رسوله فينزمك بكتبته ولو خلفت ولا جرحت من كبريانه آه يبدأ إن هو يتطلط عليك ويحربك ويمكن يهددك ويضيع كل المعاني الجميلة ولا يأخذ بياد الطالب ولجالك ما يجب المعاني تعودنا عليها هذا السلام الأسف موجود في الجامعات يعني أحد الإخوة لي يحضر هنا الاخر من المسببون بقول لي براحة عامل مع الشيخ الشيخ بره باعي امامه خطيبه ما شاء الله وضع ديه اتكلم معاه في بعض المسئل الخاصة برسالة والأفتاء يعمني كينا ما عارفينش ولا كينا فيه بينا مودة ولا كينا فيه بينا اي حاج خاص طيب العلم اللي احترامه صحيح وكل حاج لكن يتكلم معاه بصورة تشعر كأن ما فيش حدث دين ولا إسلام ولا تقايد في ولا أخلاق ولا أدب ولا بتاع أنت بس تشوف على المنبر شيء وعلى اللي بتاعتي الثاني في قلب القسم بتاعه في البتاعتي إنه هو يعني الملك الأعظم كلامنا طبعا أنا جبناك السكة لكن يلا إنت أنا بقلكه حال وواقع عشته وشفته مع إخواننا ولذلك لا تتصوروا أني يعني والله يا شباب أقولكم بسكة إن هذا الدرس وأمثاله من الدرس اللي فيها طلبة العلم يأتون لا شيء إلا أن يتعلم كل واحد جاي بإخلاص ورغبه في مضيع جزء كثير من وقته على أساس يقتطع طلب العلم أن هذه أفضل ألف مرة من عشرات المحاضرات التي كنا ندرسها ليس إلا أنها وظيفة عشان تأخذ الرابط في آخر كان أحيانا يعطي رواسط كبيرة جدا لكن الكلام ده كل شيء وطلب العلم للعلم وللإخلاص وحب الله عزيزي والأخ ولسي هذه نعمة انت عشان جايب ما بعضكم ما شفهاش في الجامعات أخي بالك إزاي لا يشعر بها لكن والله من عاشها أبركها إن العمل اللي هو جاي لله تبارك وتعالى فينه العلم اللي جاي يتعلم ببهنة العلم لا الشيخ حيقو بيناك حاجة ولن تبيح تكم الشيخ غير المعلومة اللي هتسمع منها فحرصوا بارك الله فيكم على أن تتلقوا العلم في بيوت الله عزيزي في بيوت ربنا لها قدسية لا الشيخ يعرف يتجاوز ولا يعرف مستفى العطاء دي ولا كيف هزاق بي إن شاء الله رسول الله إن الله رسول لهم إيه دست محمد تصطلحتمون و ايضا كل موجود يقبل اختصاص بهذه الامور وانا قاضه وانا قاضيها وايضا كل موجود يقبل اختصاص بهذه الامور وانا قاضيها فان الله قادر على زعل الجماد حيا يعني احنا بنقول ان كان في حي يبقى ايه ميت فلو قلتم ان جماد له حي ولا هو ايه ميت لا ربنا قادر على ان يجعل الجماد حجر هو الصحيح ميت نسبه حتى مسألة الكلام في الجمادات احنا ذكرنا في التاب الانسان وبيت الفن ان الانسان لا يتميز بصفة الكلام يعني هل يقوله الصفة اللي في الانسان والمذة اللي في الانسان انه متكلم لا لان ربنا اكبر عن وجود كثير من المخلوقات بانه هي ايه؟ متكلمة فانك نم لكن يا ايها النم يدخلوا مساكنك لا يحتملنا سليمان وزنوده وما يشعرونك وقال الله سبحانه وتعالى عن الهده تحق بما لم تصده ودئتك من سبع بنبع ليه يقير وأخبر أن الجبال تسبح وأن البقرة تتكلم وأن الذئب يتكلم وأن الماء تتكلمت وأخبرت رفع السلام عن صاحبها الذي يدئبها, يدئبها ويجوعها هذا كل سابق في الصحيح وكذلك بالنسبة للجمادات قال الله تبارك تعالى إذا جلزيت الأرض وإيه؟ جلزلها وأخرجت الأرض أسقلها وقال الإنسان ما له يومين تحدثوا أخبرها يعني تنطق بما حدث عليها من أفعال الإنسان فالجماد يتكلم بس الكلام في مثلي طيب وإذا سبزيت مع بين هذا وبين قول الله تبارك تعالى عن إبراهيم عليه السلام قال بل عليه كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون إن الصلاة ما بتكلمش هو جماد من يحكي إنه هو جماد جماد وحضر فالحجر قد يتكلم لكن ذا اعتبار اخر عندما ترى بنظره اسرى غير النظره اللي هي العاديه يعني بالنسبة للالجماد لا يتكلم بلغه الانسان على الاطلاق العرب عربي ولا انجليزي ولا فرنسي ولا امرس الجماد بيتكلم بالوانتنج دلوقتي ما هو ان بيشري اهوت دلوقتي سماعه كله كنت ماشي جماد ده ولا مش جماد اتفكر <تصفيق> ازاي بس احنا بنتكلم على اساس انه جماد ليس في مستوى التكريم اللي حازم يتسلم نفس الكلام لكن هما فينظروا الشيء تاني انت لما تيجي تتكلم عالم فيزيق ويكون متعامل في فيزيق او تخبرك ازاي هنيجي يتعامل لما بتعاملتهم على زمدات ويقول لك انت ساس عمود مش عمود ده ده العمود ده حكاية حكيته ايه ويقول لك ده ده بص الحديد اللي فيه الزرات اللي فيه والكثلة بتعيشها تاب والزرات مشها ازاي والزره بالدور على زره تانية ومسكة بزره تلك ايه اخي بانك ازاي والهيدروجين مسكة في المستحبين مع بعض وعايش في عالم تاني فعلا وعالم له قواعده واحكامه والطالب افعض مادة دلوقتي بيدرسوها ودلدار سفاء اللهم مطلع على النبي بياخد العي العاملين 40 جنيس للساعة ولا 50 جنيس كان يعني على الهدى حالتنا يعني انا سوفي في الكنية مادة الكنية او ماده الفيزياء دي من اصعب المواد في السنه وجماعه الله يسهلهم جماعه الفيزياء والكيمياء الاساتذه وربنا يجعله برحمانه على الاداء وعلى الطلاب الساعه 50 على طول اقبلك ازاي علشان ايه عشان يشرح له الذره فيها ده ايه والكتله فيها ده وكام الالكترون بيدور منهم والتكافؤ بتاعها والذره دي بتدور ما هتمسك في ثلاثه مجموعه ذريه يعني بيتكلم عن عالم ثاني عايش معاه بقواعد وقوانين وما فيش ذره مثلا زي ذره التكافي بتاعها اي وحدة ولا ثانية اخواني سنس السنسة وحدة وخيجين ثنائي كده برضو الوحدة وخيجين متكة اتنين من الهيد رجيل مع بعض مفيش واحدة وخيجين هتروح تمشيك اكثر من ايه من اتنين او تتعاون معه جرسين تاكمل كل واحد منهم اه بتاع ده هو الشيحنة موجة بس الاخترون موجة مش كده برضو هو السالب الشحنة نفسها بتاع الاخترون الموجة بأو فالبة وهو بيعايز الاخترون فكرتي استعرافيه ياخد واحده من الهيدروجين دي واثنين واحده من الهيدروجين دي او يروح ياخد واحده ثانيه من مجموعه التدريبات او مش عارف ايه المهم يظبط نفسه عالم ثاني خالص عايش بنظامه قواعد يعني اللي اكتشفوها دلوقتي 104 عنصر ما اعرفش وصلوها لك دلوقتي في عندنا عناصر تفوق ال100 كل عنصر شخصيه مستقله ماشي بقواعد ومشي باصوله نظره الكلام ده ما خدش زمان ما مثلا هو يقول لك حضر لكني ما تبص على أكده ما تبص على وديك أخرى إذا الناس على فهنة دي. يعني ممكن خليكوا إياي إحنا عارفين إن لما تحط جوله في المعلقة المائية يعني لما أذكر كلامنا من أياما كنت بدأت في السلوين لك حمب وقلوي يبدأ إيه ملح ومي وشكده الحمب مع القلوي يبدأ ملح وإيه وملح أحيانا بيحكيان ظروفها الظروف هاسة إلي درجة بحرارة لديك حرارة تخسن المادة خبالك الزرارة فتبدأ الزرارة كأنها أنت مصيرها يعني مصير الزرارة على إنها تروح تدور على بحرها ومشكوا ببعض عامل مساعد فتحط العامل المساعد في البيئة الصالحة تحكي ان الزرارة تمشي في بعضهم كإن فيه اثنين ثلاثة أربعة مسئين في بعضهم مستخدمون مع رعض سبحان الله عالم تاني يبقى رضي الله سبحان لما يخبرنا في القرآن يشبّح لله ما في الش وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تتقرون في تسبيحهم قرائب وأحكام تحكم هذا العالم فالجماعات ممكن رب يفهمت على أن ينصف ويكلف عطموش هذه خشب مادة من الـ الـ الكربون تركبها الخشب ده عبارة عن مواد عنطر الأساسي إيه؟ او الزر الأساسي اللي بتكون الخشب ولا ما عندكوش في الموضوع ده قول يا ريسرحني كربون ولا ايه اخوة ازاي مجده معين من الكربون ننفذ برضه بطريقة معينة ازاي تتحول الى حية ما تجي تحسبها بالزرات ما الحية دي برضو مجموعة عناصر وكل عنصر موتي ينتقل لعنصر اخر عن طريق فقد الاخترانات منه فيتحول لعنصر اخر العناصر اصر اصر اكيدة اصر عناصر ان نتزوج الاخترانين ثلاثة من مجموعة مدارات يجي عنصر تانية لذات ما تجي تشوف تلاقي العناصر كلها في الاختر ت مثلا ما هو الشيطر النووي والقغاية اللي بتحسن في القنابل الزريعة كلها عن الشيطر نووي اللي يصبر النوافى في الخرنات ورأي حالها والشحنات تطلع قطاقة تطلع نار الجحيم اللي بتشفوه في القنابل الزريعة ونحن الحمد لله مش فلاش حالي. لكن زي بيتنا عبدتو الخلق <تصفيق> لكن هذا كلام كله وابد ولذلك ربنا سبحانه تعالى قادير من أسمائه القدير والقادر المقتدر وقادر على كل شيء وقادر على أن يحول الظرة إلى أي عنفر إن شاء وقادر على أن يخلق ماء شاء فالله تبارك تعالى خلق الحياة من عطر فهنا هي هذه الحالة أنت قلت ألها جماد والجماد لن يدر أقول عليها السميع وما هو السميع وبصير وما هو بصير مرد بش أقول عليها الجماد حي وما هو حي أخبارك إزاي؟ لا رب يستطيع ممكن يحول الجماد لإيه؟ لحي وأيضا فالذي لا يقبل الافتصاص احنا فتج ساعة كده ولا إيه ولا ليس ساعة ساعة من الوقتين طيب أما تعدي الساعة قلودي أما علشة أنا كنت عايزة خلص النهاردة القاعدة القولة كلها بس الكلام ما نشقدر عديه صراحة يعني حتى لو قلت عدوه وحق نقرأ أنا مش قادر صراحة أنا مش قادر. طيب فالذي لا يقبل اتصاص بهذه الصفات فاعظه نقصا مما يقبل اتصاص بها مع اتصاصه بلا قائدها يعني هو عايزه للمتايمية ان الجماد انقص من الكائم الحج اللي موصوف بعدم هذه الصفات يعني ما نقول مثلا ميت أقضل من جماد انت خبلك الزال الميت ليس بحي أو ميت ممكن أن يكون حيا أقضل حالا من جماد لا يتصف لا بحياة ولا بإيه ولا بموت هذا ما يريد الشيخ السمتين فالذي يقبل لتصب هذه السباة أعظم نقصا مما يقبل لتصبها مع اقتصاة بنقائضها فالجماد الذي لا ينصف بالبطر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الاعمى الاخرف في راد يعني الحي الاعمى والاخرف اللي ميتكلمش افضل حالا من ايه من الحجر كده برضو اعمى اقول لك طب لما واحد يقول لك يا فوق قاعد لا تمشي ولا بتنيش تتحرك اعمل اي حاجه خد بالك ازاي <تصفيق> فهو نفسه شايف واحد عايش ساكت لا فلما يجي يشبه لجي يشبه بحاجة أسوأ فيشبه بإيه ها التعاملني كده زي العمود أخبرك إزاي أو خيال مآتف فاكريني خلام ده وهو لفتاقين اللي عمل من خيال الحقل هو إيه خلاص ما تتحرك من أي حاجة يبقى هو أصلا ممكن أن يتحرك هو ممكن إيه أن يتحرك فإيه هو شف ما فيش في كلام لكن ممكن أن يتكلف ما فيش في حركة ممكن أن يتحرك يبقى هذا أكمل من من الخيال الحقل اللي المغروسة للحق لا يتكلم ولا من رفضة لك بس بيهم هم العطفين شيئين العطفين يعني ما تتفهمش مثل هدواء يوقف لبناغ <تصفيق> صح... كل فائنات الشيئة ربنا السفاة تعالى فطرها على أن تتكيف مع ورقيها ولذلك كل شوية يقول لك الخيرات اتعود على العلاق عيد علاج كاي هو نفسه بتعامل مع التعب بفعل وربي كاي ساعت من يشوف العلاج ويموت منه هو نفسه يأخذ مناعه ويقول ده ايه يقوكي صباحا كله كده والجباب الآن تجيب له وريد ويجيب له معرفش ايه وبتاع الشباب تبي تموته هو نفس الجباب ولمفهد كمان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصف النقص أعظم مما إذا وصف الخرص والعمى والصمم ونحن ذلك مع أنه عن بك يا اخواني مع انه مش كده برضو اذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجمادات الذي لا يقبل الاتصاص بواحد منها وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات يعني اقول لك انت لو انت قلت ان ربنا في القناة تعالى لا لا بكذا ولا بكذا ولا بجد يبقى انت شبهت بالجمادات ولو انت وانت نفيت عنه ارتصاص النقص ولا شبهت بالحي النقص وهذا تشبيههم بالجمادات لا بالحيوانات فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحيح؟ صح؟ فكيف كيف هو هو كيف ممكن ينكر فكيف من قال من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يعني لو قلت لو احنا اثبتنا الحياة لله فالاشاعره بيقولوا او المعتزله بيقولوا انت شديت ربنا بالحياة لو أثبتنا أستمع لله يقول لك أنت شبهته بالإيه بالمخلوق اللي بيسمع أشبهته له بالإيه أثبتت الكلام لله فربي فأنت يقولون ربنا أتفعى تعالى وزارحة زي الإنساء. يعني أنت ضيين بتقولوا الكلام ده وقت تشبهون الله بتشبيه أنقص بتشبهه بالإيه بالجمادات والحوانات فأنتم بعين تنكر علينا في إسواق الصفات وتقول لك أنتم تشبهوه تقبلك وانتم في حقيقة في امريكا وواطعتم شبهت الله بما هو انقص من ذات في اخوان عطي يعني المعتزلة شده ربنا سبحانه وتعالى باني ما بتكلمش خاص الاشعارية اقبلك ازاي هما نفعوا عن نفس الكلام انا وبتلم الاشعارية شبهوا واحد بتكلم او واحد حي يقدر يتكلم بس من خلال الاشارات اخرى في مكان يتكلم تفروا من تشبيه الى تشبيه ايه اقبل وايضا فنقص نقلص هذه الاستفاق نقص كما أن إثباتها ثمال فالحياء من حيث هي من حيث هي هي هي مع قطع النظر عن تعيين وصوب بها ثمال خلي بالكواب العبارة المجاية ده هي بتاع الشيخ السمتينية تستطيع استعافها من خلال القدر المشترك والقدر الفاسق ركزوا معي في ركز سمال. سمال. نفس. هذه الثمال وأيضا نفس نفي هذه الثفات نقص يعني نفي الحياة عن الله كمال ولا نفس نقص كما أنه إثبتها ايه كمان فالحياة من حيثه هي من حيثه هي يعني غير مضرب مضرب عن الإدارة موكلمة حياة عند التجارب لو أقول حياة مخلوق ولا حياة الخالب ايه الحياة نفسها كمال ولا نعم كمان يعني الحياة من حيثه هي حياة كمان مع خطع النظر عن تعيين الموصوب ديها شفت كمان يعني الحياة كمان حتى لو قلت فلان بحياة أولوان خالب حياة الحياة المبردة عن الباصل صفة كمال وكذلك العلم والقدرة والسنة والبصر والفعل ونحو ذلك كل هذه الأفعال عند التجرب كما وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بي أن يقتصف بها من المخلوقات ده بره يا بي خياسي لو فلولن يقتصف بها مع قصات المخلوق بها لكن المخلوق أتمل منه صحيح يعني قولنا الحياة في حقنا كمال يبقى تسديتها لنا وتنزاها من الخالق الشي لا يعطي يبقى انت وصفت المخلوق بالكمال ولم صفت رب العزة والجلال واعلم شو باهو لا كلها طويل اول بها لنا دي اخلنا الوقت الشعكة من دي الوصول طيب طيب ورابط الام ساعة وشوية فأنا مش عايز أطول عليكم عشان اللي زهآن يقول أنا عايز أليس خذلك إزاي أنا أتمنى أخلصت أصحيتي وأعلم أن الزهنية المحضة كالقرامطة كلمة الزهنية المحضة إحنا عمنا رئيس من الزهنية كفوة بس كل من سار على ضربي في نفي استفاة عن رب عايزين في نفي مطلق وبالمناسبة واحد سألني أبنى مالي أخ من الإخوة مني عند المدخل وقال لي انا عايز اعرف الفرق من الكفر وبين ايه الشرك اللي منش وقف انا بقرأه اقول لك دي اعم ولا بي اخص ولا الحكاية بزر المسألة البساطة جدا جدا عشان تفهم الفرق بين الكفر والشرك انها متعلقة برضو بهذه المسألة القرم مطار المشابة ده الشرك جاي من المشاركة من التسبيل جاي من من التسبيل تسبيل شيء بشيء فاما ان يتسبه هو بالخالق رقع شرك روبيل أو يشده المخلوق بالخالق فيقع في شرك العبادة أو يشده الخالق بالمخلوق فيقع في شرك الهاتف يبقى الشرك مبني على إيه؟ على تشبيه الشيء بشيء إنك تبع الاثنين متشاركين متشاركين في الوضع هما اثنين بيشتركوا في واسم معين فالشخص اللي بيتشده بالله هذا يقع في شرك الربوبي إنه عايز يجع النفس كبير يتفدر ويتعافي فعطف الشركة جاي من التشجيل والمشاركة أما الكفر فغير الكفر جاي من السكر والصغفر الإنكار المعضر فالإنكار المعضر هو أنه لا يريد أن يؤمن بوجود خالق كينفي وجود الخالق وينفي هذه الأجلة ولا يؤمن بها فكأنه سطرها وغطار فالكفر معناه النفي نفي المعضر زي الجامس أطوان القرامة هؤلاء ينفون عن الله كل الصفات. هذا كفه لذلك بتايمية بعد الشيء قول لك ايه دول شبه بعض. خليك اسمع العبادة هؤلاء. التفهمة الوقت الفائل من الكفر. يعجيبوا الكفر. طيب كفر لانهم بيغطوا بيغطوا بيستروا. ايه. اه يسر البجرة من نسبة للفلاح يعني يسر البجرة لانهم بيغطيهم. ضعط الكفر بقود وانكار. اه. الكفر يعني بيغرق البلد ولا ايه؟ بقولك كويس كنا ايام ما كنا طلاب في المدينه المنوره فاغلب الطلبه اللي قاعدين معانا في الفصل كلهم عادل يعني الفصل الواحد فيه حوالي 70 دوله اه نعم 70 دوله 70 دوله وكل واحد او معاه اثنين يعني بيتكلموا بايه بلغة من أحد يستفهم منهم حتى سبحانه النصوص قاية من آيات رب اللي صرح تلاف ثلاث نتيفه فالمهم طبعا هم اللغة بتاعتهم بعض الشيء فساعتني يسمع قلمة آآ آآ كفر أنا البلد بتاعتي يسمع الكفر الجديد ايش هذا بالسؤال؟ ايش هذا شيخ محمود؟ ايش هذا الكفر؟ كفر هم قولها كفر فلاش ازاي؟ كان منظر جديد جدا في ان هو يقولك ايه؟ مش قابل يبقى هو. كاف وفيه وراهي بخلاك كفر على عندي عمده واش قادر يفرق بين كفه وايه وكفر سبحان الله يعني <تصفيق> ذكرتوني بالضايب رفيد واعلم ان الزهنية المعبة القرامة ومن ضهاهم ينفون عنه تعالى اتصابه بالنقل ضينا تقول ليس بموجود ولا ليس الموجود هنا بأخلي بالك مش موجود وغير موجود لا ليس الموجود ولا ليس بايه ده شكل صفحة طبيعيا ولا حي ولا ليس بحي ومعلوم ان الخلو عن النقضين ممتنع في بداهة العقول او بداهة العقول كالجمع بين النقضين ان يجمع بين النقضين ويخلو عن النقضين او البحر ولا سهل هو كلام عبدو خلاص بحامي اليواني لكن هو اللي احنا عايزين وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير ويقصد المعتزله ومن على دربهم من المتكلمين يبقى اما جهنيه محض بينفي كل حاجه حتى المقدورين وحتى المعدومات وحتى الممتنعات بينفي اي حاجه واما ينفي الكمال عن الله ويثبت النقص في المقابل فيقول شيخ الاسلام وهؤلاء يقصد المعتزلة خلي بالكم قصر واحد يقول لك ابن تيميه لا ابن تيميه بيتكلم على المنهد والمبدأ أما شخص بعيني فلا فقال لك ازاي الفكر نفسه وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه هؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه أولئك اللي هم من الجامية والقرامقة وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه مكتوبة عندك ديها ليش موجودين الاثنين موجودين اه دول اكفر من الوجه ودول اكفر من الوجه فعلي لك يا كتاب انا افهمها ازاي دول اكفر ازاي ودول مرشاة هو عبو كيميبي لكن انت عم هؤلاء من الوجه انكروا وجحدوا ما اثبته الله لنفسي في كتابه وفي سنة الرسول شكريت فهم من هذا الوجه اكفر لانت بترد على الحق سبحانه وتعالى في ان يسبك نفسي وصل و لا و ده ايه لو لا حسن النية ما سميناهم عقوة ولكن سميناهم كفارة فانهو عند حسن النية في بيعمل الكلام نقول فانا ما نزه ربنا سبحانه وتعالى و اعظم كفر من هؤلاء من جهة ايه ان شبه ربنا بانقف شيء ممكن يتخيله انسان في حق الجمادات مش حتى في حق المسان. يبادى من وجه واحد يعطف الكلام الله سبحانه وتعالى عن عم يبادى كف عن قصن هي هو أهل يسموه معطر لكن اللي بيشكه ربنا سبحانه وتعالى بأنقف أنقف الأشياء حتى اللي ما يطفص بها الجمادات شفت بقية إزاي يبقى هؤلاء أعظم كفراً مولايكاً من, من وجه وأولئك أعظم كفراً من هؤلاء من وجه فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والإيه والجفن طب عن الجماعة اللي بيرفع عن الله الكمال والسيطون النقص هما مين؟ المعتزر المعتزر هو عن نفسك الاعتزار قالوا إنما يلزم ذلك لو كان عقابل عن ذلك يعني يقبل الحياة او إيه؟ او عدمها أو السمع وعدمها او الكلام وعدمها وهذا الاعتزار يزيد قولهم إيه؟ فساد يقول عزر أتبع وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بذلك العالم ولا خارجه إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرور العقل كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدد ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره بكل أتخدمت الاسم الحديد قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك والقبول إنما يكون من المتحيز والله ليس بإيه بمتحيز انت يعني كلمه بتحيز يعني ايه انه في حيز او منفصل على الحيز يعني هم تيما نفسه هايقول لك او فاذا انتفى التحيز انتفى قابل هذين المتناقضين على بكرة الكلام ده هو كلام يتعر الصدر كلامهم هم يعني وابن تحملهم الى اقصى بره يعني لو كان ابن الثانية في يده قوة <تصفيق> صحيح لأن سيمية كان في عصره مستضعف وممكن أغلب الكلام ده كتب هو في السيدين ليه لأن كان الأشعارية كل شوية يحكموه وهم اللي مسكين البلد الأيام يحكموه ويجيبوه قدام القام ويحكاية وإسفة طولة اللي عنت في بداية الرسالة الساد الورية فهم كانت في إيلو حاجة لكن لو سائف القوة في كان مناعهم اللي من كانوا في نتالي وألزمهم ودوات الضيئة وكلام صعب لا يودي ولا يجير أخي بلت بس هو اضطر أنه يرد عليهم عشان ما يرش يده إيه حيلة لأنه مثل هذا الكلام أنا لو قلت الواحد في الشارع عامي هه هيعمل فيك إيه ما نفشي مثال تتحق فيه غريس في المستشفى مجانين صحيح إيه الكلام اللي, اللي إحنا تعبعنا يا الإسلام عشان شرح رسالة المريض في هال وإلا ما أنا عارفينه الكلام وبيدوح حوله يتباسوا الصفات كما يلوكوا بجلال الله بتصديق خبر الله وتنتيج الامري زي ما قال في البداية ومتوى عارفين في الجيش التجمورية ان المسانية بدأ بهالي عايش رايح نفسك ومش عايش تتعب نفسك وكل يوم تسمع من محمود كلام كتير صدق خبر الله ونفسك ايه امره خلص كده يلقى على عقيد اهل السنة الجمال نرجع لموضانة تاني سيقال له علم الخلقي بانتناع الخلوة من هذين النقي هو علم المطلق فواحد يقول لي يعني أفضل عايزي يقول إن كون إن نحن نقول ربنا سبحانه تعالى ممتنع عنه النقي هيقول موجود وغير موجود وحي وغير حي وكلا منه الكلام ده هو واقعي موجود حقيقي ولا شيء كده ماليش وجود قولي يكون واقعي ولا غيره ملوش وجود اللي ملوش وجود ده يجي في الذهن بيتسموه علم مطلق ما عرفش بواقع ولا ممكن ينزل على واقع حاجات في الدماغ كده او زي ما تقول ايه خواطر تمر على الاذهان ليس لها واقع من في العيان اعرف اشوفه واحكم الكلام ده كله ملوش واقع لا يستثنى منه وجود علم مطلق لا يستثنى منه وجود والتحيز المذكور يعني مفيش موجود تعرف تطبع عليه كلامه والتحيز المذكور اللي بتتكلموا عن نقطة التحيز بقى واللي زي ما انت يعني كتاب القواعد المتا الشيخ اتكلم على مسأله المتحيز كالصراحه هل هو ربنا متحيز ولا مش متحيز فلازم تفصل فتقول له ايه قصدك ايه بالتحيز اريد به كون الاحياز الموجوده تحيط به فهذا هو الداخل في العالم يعني اذا كان حاجه بتحور على الخالق سبحانه وتعالى يبقى متحيز معناه ان هو داخل العالم اشرح طيب وان يراد به انه منحاز عن المخلوقات يبقى هو هنا في الحاله دي متميز عنها مباين لها فهذا يسموه خارج العالم او الخروج عن العالم فهو حاجه من الاثنين يا داخل العالم يا تقول ايه خارج العالم فالمتحيز يراد به طاره ما وداخل العالم وطاره ما خارج العالم فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا بخارج العالم شفتوا بقى ازاي؟ يبقى حديقة تقول لي ربنا ليس متحيز كيانك بتقول لي انه مش موجود بالظبط طبعا؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ربنا فوق عارسي لا نسلتها لليه تبارك وتعالى حتى تنتحيز ولا نمتين ان الكلام ده قطت المرارك في الشرع سيحن نقول ربنا تعالى اسمه المبين باقي من خلقه عاين على عارسي قال الرحمن وعارسي ايه؟ اين هو في العلو؟ والعلوه فين؟ يمسد إلى أقصى شيء في المخلوقات وأقصى شيء في المخلوقات في الموجودة هي العرش ولا السمى السبعة فهو السمى السبعة ماء وفوق الماء العرش والله فوق العرش كما أكبرنا فهم غيروا العبارة ليوهموا شوفت بقى النهاية بدعوا يغيروا العبارة اللي لا بداخل العالم ولا خارجه من الجماعة المتكلمين ينتكلمون في هذه الصلاحات ولكن ربنا ليس متحيش يعني لهجوه ولا برضه غيروا قالوا احتاج دي عشان يوهموا من لا يفهم إيه حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علم فساد ودروة العقل كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل هم عايزين يبينوا أنهم بيطعمهم وليه حاجات ملتعلوش فيهم يعني بدلا من يقولوا لا داخل العالم ولا فريد قالوا إيه متحجد وهنا كلمة متحيز دي تتيج على الايه على العمي فمقولش عنيش لأنظار قصد ايه يعني عظف ايه بحكات متحيز ومس متحيز لا عارف ايه بينين ولا عارف بيضا ايه شمال فحط الشخص في ده احنا اقول لك ربنا سبحانه وتعالى صوت عارف في كاميرا انتوا عارفين تشألوا ولا كفاية بقى كده لاحظوا باشي انا اه للدروس اللي فاكت احنا طبعا هي متسجلة على الحلسطنة وما فيش وقت لها وبعملين نسبة للأسفل أنا بس بلده على المحاضرة القائمة فيه اللي حيحضر من البداية حيثابع وحيستفيد بإذن الله كبيرة طبعاً. وأنا بنصح طلبة العلم والطلبة الحروسين والدعاء الأئمة والخطباء والناس اللي على مستوى علمك إنهم يستغلوا مزاجه إنهم يوازمهم ويتابعهم ربنا سمع تعالى المسجد اسم الصحابة مسجد عن في محرك متر عن شمس كان باعطول عن شمس الغرفين هوا؟ اسمه إيه؟ 18 شارع ترعه الجبل عين شمس الغربيه 18 مسجد الصحابه 18 شارع ترعه الجبل ترعه الجبل عين شمس الغربيه هناك بقى فين رب طيب سبحان تمدد استوانات تحويه موجوده معايا اهيت طيب كويس ادي ادي يا جماعه لا هي احنا في النظام المتكامل انت لو حضرت اي مثال كده هيبقى في الشغل اجيب له حاجه حجم الميه اللي اللي بياخد كده خط ال حاضر دكتور ممكن تبص لي وانا ها كويس ولا كويس ها هو ايه هرمونيه تمريه طيب انا سالت ان هي حاجه عندي بس هي كده تستخدم كده خلاص هرمونيه هرمونيه